ومن فرش سورة الغاشية إلى آخر القرآن. ويسمع مع ما بعد كالكوفي. يا أخي وانيابهم شدد فقدره أعملا تحضون فامدد اذ يعذب يثيق افتاحا فكاء طعام كحفص حولا حالا وقل لبدا معه البريات شديد ومطلع فاكسر فز وجمع ثقيلا ألا يعلم فتل معه الى فيهم وكف أن سكون الفاء سم تكملا وتم نظام الذرة حسب بعدها وتم نظام الذرة حسب بعدها وعام أضاحي فأحسن تفاؤلا وتم نظام الذرة حسب بعدها فأحسنت فأولا غريبة أوطان بنجد نظمتها وعظم اشتغال البال واف وكيف لا غريبة أوطان بنجد نظمتها وعظم اشتغال البال Voorzitter, ik ben hier het midden van de zonne-einde. Ik ben hier in het de الخفي وردني بنيزه حتى جاءني من تكفلا بحملي وايصالي لطيبه امنا فيا رب بلظني مرادي وسهلا ومن بجمع الشمل واوفي الغلوات صلي على خير الانام ومن تلا بجمع الشمل